وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أعرض عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَالسَّاءُ أَلَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ ي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 به علم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما